فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به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 من السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير أَمَّنْ هذا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لكم ينصركم من دُونِ الرحمن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 الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفا سيئا الذين كفروا وقيل هذا الذي كنت به تدعون قل أرأيتم إن أهل الله ومن معي أو رحمنا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 فَمَن يَأْتِكُم بِمَا